عجبا هدوء حياتنا يتقلب والأمن من جفن البرية يسلبوا كنا نعيش وللسلام ظلال فينا ومن ماء السعادة نشرب كدر الدنيا ويذبل وجهها وجهها ويغيب عن جد الحياة الصيبو الصيبو من ظلم أهل الأرض تبكي صخرة ناع صخرة وينوح غص للعداله يطلب الشمس الكرامة أشرقت ببلادنا واليوم تلك الشمس فينا تغويرا You